سيدنا ل ن ب ي ا س م قال لا ي د الله الله بن عبد ل ل ه بن الله بن ب د ا ل ه بن ع ب ا ل ن ع ب ا ل ن ع ب الله بن ع ب ا ل ا ل الله ل ل ه ب ا ل ل ن ل ا ل ن ع ل ل ل ل ه د ر ا م ص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 نحن نحن النبي يا رب ت ا ل ى يا عسل من سبت ان قد خلقنا وقد من مضى ذلك الذي لا تقصد به عليك الله هو اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله ا ل ب الله ا ك ب الله ا ك ب الله ا ك ب حجر ا ل ح ج محمود الله ي ك ر م ة م و ل ا ن اللهم صل على النبي قل ب ن ح ي النبي <تصفيق> موهيف الله ي ل ت ع ل ي ك يا ابن شكوى الله ي س ت ع ل ي ا بكل وجه عليم どうもありがとうございました。 يا رب. الله, الله الله الله الله الله الله, الله. صلوا على سيدنا النبي صلوا م على سيدنا ل ع النبي صلوا على سيدنا ش النبي すみません。No, تعليك الله النبي. سبحانك يا رب س ب ا ن يا رب سبحانك يا رب س ب ح ا ن يا رب سبحانك يا رب سبحانك يا رب س ب ح ا ن ا رب س ا ن ك يا رب ا يا رب س ب ح ا ك يا رب سبحانك ا ر س ا ن ك ي ب س ب ح ن ك يا رب س ب ح ا ل ك ي س ب ا ن ك يا ل ب سبحانك ا ر م س ب ح ا يا رب سبحانك يا ح ا يا رب سبحانك يا ل ل ه ب ا My name is ص ل ت النبي عليه الصلاه و ا ل ا ل ا م ا ل ل م صل على النبي عليه الصلاه و ع ل س ل ا م بلى بلى ه الخلق انت ا ع م ليس عليك يا رب تعال خلق ل ا إ ل ه إ ل ر ا ل ر هو الله لا اله الا الله لا إ ل ه إ ل ا الله عامل الغيب و ا ل ش ه ا in the law. صل ى على النبي يا سلام سدد يا ب ا ص ل سبحان الملك ه الله خالق البارئ م ص وله ا ن ح س ن ى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 ب ل ى الله ا ل م ح م و د ا ل ل ه ر ح ي ب الحق يا سلام حقي من ا م شاو ش من حق すいません。 النبي ب ق ا ل لك ان تتعلموا ان الله يحبكم نعم يا استاذ ابا ل ح ج ي محمود عليك. الله أ ك ب ر الله الله الله الله ما الله الله الله ا ل ن ه الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وياتينا <تصفيق> عيشا ويوم قدمنا ويوم نبدا نقول صافيا امرنا شر يا رب تحسن وصلى على النبي ねえ。 صلوا ل ى سيدنا ا ن ب ي صلوا على صلوا س ي ن ا ل ن ب ي يا ر ن يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب ا رب ب يا ر يا ا رب يا رب ا رب يا ر ا رب ي يا رب ا رب ي يا رب ا رب ي يا رب ا رب ي يا رب ا رب ي يا رب ا رب ي يا رب ج يا ي رب <تصفيق> منجي ا يا رب استرعي مالدك دي يا رب ص ل الله ع ل النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا ا س ت يا م ع ل やろうよりはどうしてもいいです。 اكرمنا يا رب النبي <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الله, <أحمد. تصفيق> الله اكبر الله اكبر تعالي عن ب يا عم الشيخ محمود بقى ما صلى عن نبي وحيدور ن يا الهي <حبيبي>. <تصفيق> 「ひと言で言うことはないです」 やった عرفت ع ل م ث ا انا شغالي نعم ن جنه ك ل ا ربك ص و ا بشيك محموش. يا رب اللهم صل على, الله على سيدنا النبي اللهم صلى عليك يا نبي دعم ربنا يا رب. ربنا ينضيك يا رب. ربنا Yedil Hayni ي ا رب نعم ن ع و ر ي عيني وحقق لي من عيني ل م ياخذون ي ئ ا ض ي ا ل ل ر ع ش ن في الحجز و ل س ل م ي ن よろしくお願いします。